فأردت أنعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم من أين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما